قال الشيخ رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجر أ و حجر ونحوهما وقول الله تعالى أ ف ر أ ي ت م اللات و ا ل ع ز ة و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى وعن أ ب ي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ل ى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين ص د ر ة يعكفون عندها وينوطون بها أ س ل ح ت ه م يقال لها ذات أ ن و ا ط فمررنا ب س د ر ة فقلنا, فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أ ن و ا ط كما لهم ذات أ ن و ا ط فقال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم الله أ ك ب ر إ ن ه ا السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إ س ر ا ئ ي ل لموسى اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ه قال إ ن ك م قوم تجهلون س ا ل ت ر ك ب ن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه بسم رب الأنبياء نبينا وصحبه الباب باب تبرك بشجر والسلام والمرسلين سمعنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد أجمعين كما من ونحوهما الله الصلاة هذا لله وعلى وعلى آله أشرف حجر أو التبرك هو طلب ا ل ب ر ك ة من الشيء وذكر المؤلف هنا ا ل آ ي ة ويقول تبارك وتعالى ا ف ر أ ي ت م الله و ا ل ع ز ة و م ن ا ت الثالثه الاخرى ثم أ و ر د حديث ابي واقر الليثي صحابي جليل ق ل خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى حنين يعني بعد فتح م ك ة ونحن حدثاء عهد بكفر يعني كانوا على الكفر ثم دخلوا في ا ل إ س ل ا م ثم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ر أ و ا المشركين لهم س د ر ة ش ج ر ة و ا ل س د ر ة تعرفونها ش ج ر ة ك ب ي ر ة التي فيها النبق كما هو معروف هذه ا ل ش ج ر ة يجلسون تحتها ويعلقون أ س ل ح ت ه م بها للتبرك بها فظن هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة الذين هم حدثاء عهد بكف يعني أ س ل م و ا قريبا ظنوا أ ن ذلك العمل من أ ع م ا ل الخير التي يتقرب بها ل إ ن س ا ن إ ل ى الله فطلبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطلب قالوا اجعل لنا ش ج ر ة كما لهم ش ج ر ة نجلس عندها نتبرك بها ونعلق بها أ س ل ح ت ن ا فقال رسول الله أ ك ب ر والتكبير يكون عند ا ل أ م ر الذي ي تعجب منه فهو تعظيم لله عز وجل فتعجب من عملهم هذا ثم قال هذا القول والذي نفسي بيده إ ن ك م قلتم كما قال أ ص ح ا ب موسى لموسى اصحاب موسى رضي الله عنه و عليه السلام بعدما نجى الله بني إ س ر ا ئ ي ل من فرعون وقومه ثم لما خرجوا قالوا جعلنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ه وجدوا عددا من المشركين يعبدون آ ل ه ه فطلبوا من موسى ذلك هذا الحديث ه ذ ه ا ل آ ي ة التي سنعود إ ل ي ه ا ويقول تبارك وتعالى ف ر أ ي ت م الله و ا ل ع ز ة ما هي ا ل ل ا ت هذه ا ل آ ي ة من س و ر ة النجم ا ل ل ا ت ص خ ر ة بيضاء ك ب ي ر ة في ج ه ة الطائف وكان رجل يلت السويق للحجاج وهذا كان معروفا عند العرب قبل ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه م على م ل ة إ ب ر ا ه ي م فكانوا يحجون وقد غيروا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 وتعرفون السبايه كانت ل ج م ا ع ة من قريش و ا ل و ف ا د ة وكذلك يتقسمون المناصب التي هي ذات شرف وكذلك ا ل ب و ا ب ة لبني ش ي ب ة هم الذين يفتحون الكعبه و ي ق ف ل و ن ه ا ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم م ك ة و أ خ ذ المفاتيح من ش ي ب ة ثم وكان ش ي ب ة على الكفر ثم دخلوا في ا ل إ س ل ا م ف أ ر ا د العباس أ ن يطلب المفاتيح من الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون لهم عظم أ و ع ظ م ة أ و شرف هذا العمل مع شرف السقايه السقايه كانوا يختصون بها و ي س ك و ن الحجاج فطلب من رسول ه صلى الله عليه وسلم المفتاح ليكون هذا شرف على شرف لهم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خطب ا ثم دعا ش ي ب ة وقال في هذا اليوم ترد ا ل أ م ا ن ا ت إ ل ى أ ه ل ه ا ثم أ ع ط ا ه المفتاح وقال لا ينزعه منكم إ ل ا ظالم رد المفتاح ل ش ي ب ة وما زال ا ل أ م ر في بنيه حتى هذه ا ل ل ح ظ ة إ ل ى ا ل آ ن ل أ ن الرسول عليه الصلاه والسلام أ ع ط ا ه م ذلك وقال لا ينزعه منكم م إ ل ا ض ا ي ض فلم ينزع منهم إ ل ى ا ل آ ن هذا الرجل الذي كان يلت السويق مات فلما مات وكان يعمل ذلك السويق ان د تلك ا ل ص خ ر ة ا ل ك ب ي ر ة و عمل له قبر ثم صاروا يعبدون هذه ا ل ح ج ر ة البيضاء هذا الرجل الذي دفن هناك الله عز وجل يقول ه م أ ف ر أ ي ت م اللات و ا ل ع ز ة ا ل ع ز ة ما هي ا ل ع ز ة ش ج ر ة لذات ن خ ل ة كانت لقريش صنم لقريش ولهذا لما كانت غ ز و ة أ ح د وحدث ما حدث للمسلمين في أ و ل ا ل أ م ر ف أ ب و سفيان في ذلك الوقت كان على الكفر فلما راوا أ ن ه م ا ن ت ص ر و ا ل أ ن ه قتل من المسلمين سبعين ومنهم ح م ز ة سيد الشهداء عند ذلك قال أ ب و سفيان رافعا صوته بهبل الذي هو صنم لهم و ب ا ل ع ز ة فقال لنا العزه ولا عزا لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه لماذا لا تردون عليه فقالوا ماذا نقول فالقول ق الله مولانا ولا مولى لكم الله مولانا ولا مولى لكم وبالمناسبه ما دام جاء ذكر قصه وما حدث بين المسلمين والمشركين نذكر السبب الذي سار به ذلك الحادث الذي قتل فيه حمزه ومن معه كان الصحابه ة ض ب ا ر الله عليهم ولاسيما الانصار الذين لم يحضروا وقعه بدر لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يخرج لقتال و إ ن م ا خرج ا لاعتراض العين ولكنهم أ ر ا د و ا شيئا والله أ ر ا د شيئا آ خ ر فصارت تلك ا ل م ع ر ك ة التي قتل فيها أ ب و جهل وعدد من ص ن ا د ي ق قريش حيث قتل المسلمون سبعون و أ ث ر و ا كذلك سبعون أ ث ر و ا س ب ع ي ن و قتلوا س ب ع ي ن ف صارت ه ز ي م ة منكره لقريش ل أ ن أ ب ا سفيان الذي كان معه العير من الشام لما سمع أ ن ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم من معه خرجوا ل أ خ ذ العير و أ خ ذ ما معهم ل أ ن ه م أ خ ذ و ا أ م و ا ل المسلمين في م ك ة فلما سمع بذلك وهم د ه ا ت يعرفون كيف ا ل ط ر ق وماذا يقنعون فترك ا ل ط ر ي ق ا ل م ع ت ا د ة التي يذهب بها أ ص ح ا ب ا ل ق ا ف ل ة وذهب إ ل ى الساحل الان بدر عنا ب م ئ ة وخمسين كيلو من هنا وهو على يسارنا الطريق تذهب إ ل ي ه التي كانت إ ل ى م ك ة تاتي عن طريقه غير طريق ا ل ه ج ر ة التي هي م و ج و د ة ا ل آ ن فهو ساحل بالعير يعني ذهب إ ل ى الساحل فنجا العير ا ل ق ا ف ل ة نجت لم ي د ر ك ا ل ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من معه فهو كتب ل أ ه ل م ك ة أ ب و جهل من معه الذين بلغهم الخبر أ و ل ا أ ن الرسول ذهب ل ي أ خ ذ عيرهم أ ر س ل له أ ب و سفيان قال لا ح ا ج ة إ ل ى ذلك فالعير قد ر ج ت لكن أ ب و جهل قال لا يمكن أ ن يعود بل س ي أ ت ي بذلك الجمع الذي معه ويعمل م د ع ى أ ن يستطيع يعمله حتى يسمع الناس جميعا وفي المستقبل لا يفكر أ ح د أ ن يعتر ضعير قريش فذهبوا ج ا ء و ا الى أ ن وصلوا الى بدر وصار ما صار ل أ ن ا ل م ع ر ك ة تفصيلها طويل ف ا ل ش ا ه د من ذلك أ ن ه ا قامت ا ل م ع ر ك ة بين ر س و ل ص الله عليه وسلم و ا ل ع ص ب ة ا ل ق ل ي ل ة الهم ل ي ث ل ا ث م ا ئ ة و ا ر ب ع ة عشر ش خ ص و أ و ل ئ ك أ ل ف ز ي ا د ة و أ و ل ئ ك عندهم ا ل ق و ة عندهم الخيل والرماح والسيوف وكل استعداده الحرب حدثت ا ل م ع ر ك ة بين المسلمين وبين الكفار فالله عز وجل نصر المسلمين على الكفار وقتل من قتل منهم و أ س ر من أ س ر ثم صارت لهم ه ز ي م ة م ن ك ر ة ومنهم ابو جهل الذي قال سيصل إ ل ى هذا المكان وسيذبح الجزور وسيشرب و ن الخمور وسيعملون كل شيء حتى تسمع العرب جميعا ولا أ ح د يفكر بعد ذلك أ ن يعترض عير قريش فالله عز وجل هزمهم ونصرهم ونصر المسلمين عند ذلك ذهب الكفار يستعدون ل م ع ر ك ة أ خ ر ى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ثم حملوا بجيشهم بعد س ن ة كان الصحابة لا يخالفون امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ا ل ر أ ي أ ن يبقوا في داخل البلد و إ ذ ا جاء دخل الجيش يكون أ ه ل البلد كلهم الرجال والنساء فعدد من ا ل ص ح ا ب ة الذين ما حضروا م ع ر ك ة بدر كانوا يتحفزون إ ل ى القتال و يزول ان يقاتلوا في سبيل الله ف ا ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل ذلك ولبس درعه وكما هو معروف أ ن ه لبس درعين في ذلك اليوم ورسول صلى الله عليه وسلم معصوم ولكن ا ل أ س ب ا ب لا بد أ ن تعمل فلبس درعين و هو معصوم من الله عز وجل أ ن ه م لن ي س ت ط ي ع و ن ان يقتلوه بعدما لبس ندم أ و ل ئ ك قالوا ك أ ن ن ا أ ر غ م ن ا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام للخروج ف ج ا ء إ ل ى الرسول وقالوا خلاص نبقى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى ا ل ب ه ع ل ا ه وسلم ان ي ك ر ن ه ا حتى ي ر ض ي الله بينه و ب ي ن خ ص و م ه لم يرضى ف خ ر ج إلى أحد هذا الجبل القريب الذي تشاهدونه ا ل رسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م رتب الجيش ف ج ع ل ا ل ج م ا ع ة على جبل يسمى جبل الرومات جبل صغير يسمى جبل ا ل ر م ا ت فجعل هؤلاء حاميه يحمون ظهور المسلمين بقائد يقودهم ه م حوالي الخمسين تقريبا أ م ر ه م أ م ر ا قاطعا أن ل ا يتركوا هذا المكان سواء انتصر المسلمون أ و لم ينتصروا و ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة حينما ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة انهزم الكفار في ا ل ب د ا ي ة انهزم وولوا ا مدبرين فقال بعض الناس ل أ م ر كتبه الله وقدره يعني القضية انتهت الآن. قال المشركون غ ن ي مدبرون ف أ ر ا د و ا الذهاب أ م ي ر ه م قال لهم أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر ن ا بهذا ا ل أ م ر وقال لن ت ر ك هذا المكان سواء انتصرنا أ و هزمنا ولكن لم يوافقوا معه خ ا ل ف ونزلوا في تلك ا ل ف ت ر ة كان خالد بن الوليد مازال على الكفر وهو قائد ا ل خ ي ا ل ة يعني أ ه ل الخيل ا ل ف ر س ا ن هو الذي يقودهم ل أ ن الجيش على أ ن و انواع ع ع مثل ما د الدبابات ن الآن ا أهل أ ه ل ل وأهل ل ط ا ا ا ا ئ ر ت م د ف كل فكان لهم عمل به فكان هو يقود أهل الخيل الفرسان مجموعة يقومون هو يقود به فلما شاهد ا ل أ و ل ئ ك نزلوا من الجبل عند ذلك جاء بمن معه وجاءوا خلف المسلمين ولم يدركوا من المسلمين لهم خلفهم فحدث ما حدث قتل من قتل وممن ن قتل ح م ز ة رضي الله عنه وعدد من ا ل ص ح ا ب ة وجرح الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكسرت رباعيته وحدث ذلك الذي حدث هنا قال المسلمون كيف يكون ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل يعني هؤلاء الكفار يعبدون ا ل أ ص ن ا م على الباطل فكيف ينتصرون علينا اندر الله عز وجل ا ل ق ر آ ن ا يتلى إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة في س و ر ة آ ل عمران يقول الله تبارك وتعالى أ و ل م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م مثليها يعني يوم بدر قلتم أ ن هذا يعني كيف هذا قل هو من عند أ ن ف س ك م هذه ع ب ر ة ويجب على المسلمين أ ن يتدبروها اعد ي لكم ا ل آ ي ة حينما ترك أ و ل ئ ك الذين أ م ر ه م الرسول الا يفارقوا هذا المكان يعني أ م ر ا قاطعا لا يحتاج الى اجتهاد خالفوا أ م ر ه وتركوا المكان ونزلوا ظنا منهم على أ ن الكفار ه ز م و ا كما يشاهدون ب أ ع ي ن ه م فعمل خالد ما عمل وهو أ ن ه جاء خلفهم أ ي خلف المسلمين ل أ ن ه ليست هناك حاميه تمنعهم جاءوا و ص ا و ا خلف المسلمين فصار ما صار يعني اختلط المسلمون بالكفار فصار بعضهم يضرب بعض حتى حدث الذي صار استنكر المسلمون ذلك وقالوا كيف هم على الباطل على الكفر ونحن على الحق وينتصرون علينا ويسير ما يسير الله عز وجل أ ن ز ل هذه ا ل آ ي ا ت أ و ل م ا اصابتكم م ص ي ب ة يعني قتل ح م ز ة ومن معه وشج ا ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقد أ ص ب ت م مثليها في بدر قتلتم سبعين و أ ص ب ت م سبعين قلتم أ ن هذا يعني كيف يسير هذا قال الله عز وجل قل هو من عند أ ن ف س ك م أ ي خالفتم أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أ ع ط ا ك م ا ل أ م ر القاطع فتركتم ذلك فحدث ما حدث نرجع ل أ ح و ا ل المسلمين الآن حتى نعرف ماذا حدث من المسلمين حتى صار ما صار عليهم الآن المسلمون على الحق و ا ل إ س ل ا م هو الدين الحق والله عز وجل يقول وما نبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن اقبل منه وهذا الذي نؤمن به لكن نشاهد المسلمين هم في هذه ا ل ح ا ل ة والكفار يعملون بهم ما يعملون يعني هل لنا حق ان نقول لماذا ي ص ي ر هذا ن س أ ل هل خالفنا أ م ر رسول ه صلى الله عليه وسلم في شيء أ و أ ن ن ا على الجاده مستقيمون على كتاب الله وعلى س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم نطبق تلك ا ل أ ح ك ا م في أ ن ف س ن ا وفي أ م و ا ل ن ا وفي أ ه ل ن ا هل نحن على ما كان عليه ا ل ص ح ا ب ة حاشا وكلا ا ل ص ح ا ب ة كانوا على الفضل على الخير ثم خالفوا في ج ز ئ ي ة ج ز ئ ي ة و ا ح د ة ج ز ئ ي ة كان الرسل اترك هذا المكان فتركوه اجتهادا منهم وكان خطا أ ذلك ل الآن ا ا ما أما ج ت ه د فحدث حدث ننظر احوال المسلمين لا حكم بكتاب الله لا إ ق ا م ة لشرع الله ا ل ش ف و ر والاختلاط المعاصي شرب الخمر ترك الصلوات المعاصي منتشره في المسلمين تجد المسلم هو مسلم لكن يسرق يشرب الخمر يترك ا ل ص ل ا ة لو قلت له ما أ ن ت مسلم يقاتلك ما يقبل ل أ ن ا ل إ س ل ا م أ ص ب ح هو الاسم فقط اما ب ق ي ة تطبيق الشعائر ا ل ا س ل ا م ي ة فهذه لا توجد الا في الافراد ما نقول ان الامور انتهت لا حكومات ا س ل ا م ي ة م و ج و د ة جماعه ا س ل ا م ي ة م و ج و د ة ولكن ليسوا على الجاده ل ي س و ا على الامر المطلوب فلا تسمع ان سارقا تقطع يده ولا قاتل يقتل ولا شارب خمر ي ق و م عليه الحد ل أ ن هذه ا ل أ م و ر إ ذ ا طبقوا ا ل هذه و ح ش ي ة كيف تقطع ل يد الشارك والله عز وجل قال عن الشارك والشارك و ا ل ش ا ر ك فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وقال في إ ق ا م ة الحدود عموما وليشهد عذابهما ط ا ئ ف ة من المؤمنين ل أ ن الحد ليس الغرض منه التشفي وقطع يد الشارك أ و قتل القاتل الله عز وجل يقول ولكم في القصاص ح ي ا ة هذه الحدود التي أ ن ز ل ه ا الله عز وجل في كتابه تشريعا لعباده صالحه لكل زمان ومكان إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليها هذا الخائن الذي استعد من بيته بسلاحه وجاء دخل على هذا الرجل وعلى أ س ر ت ه في الليل تسلق الدار عليهم ثم روعهم ولو أ ن صاحب المال قاومه لقتله وهذا الذي يحدث هذا المجرم الذي عمل ب أ و ل ئ ك ذلك العمل ن س ء أ ط ف ا ل لو تمكن من قتل صاحب المال الذي أ ر ا د ن ي ق و م ه قتله هذا إ ذ ا أ خ ذ وقبض عليه ل ي ق ا م ه الحد عليه قالوا أ ي ن حقوق الانسان إ ن س حقوق ا ل إ ن يعني حقوق المجرم ف ي ن هم اما ذاك المسكين الموجود في داره بين أ س ر ت ه الذي روع أ س ر ت ه ولو تمكن يعني من قتل من يعترض قتله هؤلاء ما لهم حقوق إذن الحقوق لهذا الحقوق المجرم والله عز وجل أ خ ب ر على أ ن في الحدود ف ا ئ د ة للمجتمع ل أ ن الحدود زواج ومطهره الحد إ ذ ا أ ق ي م على صاحبه فيه أ م ر ا ن فيه تطهير للرجل من ذنبه ومن معصيته ل أ ن ذاك الرجل وتلك ا ل م ر أ ة حينما ارتكب ا ل ف ا ح ش ة ب ع ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز و ا ل م ر أ ة ا ل أ خ ر ى غ ا م د ي ة أ و ج ه ن ي ة كل واحد منهم جاء إ ل ى رسول صلى الله عليه و س ل م و قال طهرني يا رسول الله طهرني ل أ ن الرجل الذي ارتكب م ع ص ي ة الزنا و من ارتكب م ع ص ي ة الزنا وهو محصن يرجى فماعز رضي الله عنه جاء إ ل ى رسول صلى الله عليه و س ل م و قال طهرني الرسول ما التفت إ ل ي ه راح من الجانب الثاني رد ا ل ك ل م ة عليه راح من الجانب ا ل آ خ ر رد ا ل ك ل م ة عليه حتى شهد على نفسه أ ر ب ع شهادات الرسول ما جعل خذوه وارجموه سال اسرته واقاربه هل هذا الرجل مجنون هل هذا فيه شيء يعني فيه خلل هل عمل حاجه فقالوا ما علمنا عليه الا خيرا طبق عليه الحد المراه التي جاءت حامله من الزنا وغلب طهرني يا رسول الله امر اخاها وليها أ ن يرجع بها ويحسن إ ل ي ه ا حتى تلد ل أ ن الجنين لا ذنب له قال يذهب بها حتى إ ذ ا ولدت يحضرها راحت واستمرت حتى وضعت ولدها لا هي م س ج ل ة في دفتر لا في مباحث يذهبون يبحثون عنها لا في جندي يروح يدورونها اين ف ل ا ن ة ليس عليها كفيل حضوري كما يقال وإنما عقيدتها ودينها هو الذي يدفعها فجاءت بنفسها إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم دص بي معها وقالت يا رسول الله طهدني قال ارجعي حتى ت ف ط م ي الطفل يحتاج الى من يرضعه فرجعت ومكثت سنتين وبعدما عملت تلك ا ل ف ت ر ة كلها لو ذهبت من هناك لن يبحث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت بعد السنتين ومعها الطفل ومعه ا خبزه كسرى في يده ي أ ك ل ما هو في ح ا ج ة ل ل ر ض ا ع الان ف غ ل اطهرني يا رسول صلى الله عليه وسلم ف أ م ر ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بتطهيرها شدت عليها ثيابها ثم رجمت ثم جاء بها ل ل ص ل ا ة ف أ ر ا د الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يصلي عليها فلما أ ر ا د أ ن يصلي عمر رضي الله عنه وهو الشديد في الدين تصور على أ ن من ارتكب مثل تلك ا ل م ع ص ي ة لا يصلح ان يصلى عليه فمسك بكتب الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال كيف تصلي عليها وقد زنت ك ي ف ت ص ل ي عليها و ق ق د زنت ف ا ل ا ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا تابت ت و ب ة لو وزعت على سبعين من أ ه ل ا ل م د ي ن ة لو وزعتهم هل ر أ ي ت أ ح د ا جاد بنفسه لله ثم صلى عليها هذا يبين لنا على أن المعاصي يبين أن على مهما كثرت ف ا ل إ ن س ا ن لا يخرج من ا ل إ س ل ا م بل هو مسلم أ م ا إ ذ ا تاب تاب الله عليه ولكن لو مات بمعصيته فهو تحت م ش ي ئ ة الله إ ن شاء عذبه بقدر ذنبه و إ ن شاء عفا عنه من أ و ل وهله ف إ ذ ا عذبه فماله إ ل ى ا ل ج ن ة فالتكفير بالمعاصي الذي هو عند كثير من الناس و لا سيما الشباب ا ل آ ن يكفر الناس بالمعاصي هذا م خ ا ل ف ة لكتاب الله و ل س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم لان أ ن ل ل يقول ه إ الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر م ا دون ذلك لمن يشاء نعود الشاهد معنا أ ن الحدود حينما تقام تقام علنا من أ ج ل أ ن يستفيد منها الناس أ ي إ ذ ا شاهد الناس أ ن القاتل يقتل والله يقول لكم في القصاص ح ي ا ة إ ذ ا شاهدوا أ ن السارق تطبع يده م ا ف يفكر أحد ي أ ن يعمل مثل ذلك العمل ل أ ن ه يقول والله لو قتلت س أ ق ت ل لو سرقت ستقطع يدي ف ي ح ي م ولا يعمل مثل ذلك العمل ل أ ن الله يقول وليشهد عذابهما ط ا ئ ف ة من المؤمنين ينظرون وكذلك يقول في القصاص ولكم في القصاص ح ي ا ة يعني قصاص موت وسماه ح ي ا ة والعرب كانوا يقولون القتل أ ن ف ه للقتل العرب إ ذ ا صارت بينهم م ق ت ل بين قبيلتين ف إ ذ ا أ خ ذ و ا القاتل وسلموه لتلك ا ل ق ب ي ل ة انتهى الموضوع و إ ذ ا لم ي س ل م و ا استمرت ا ل م ع ر ك ة بين القبيلتين حتى ي ق ب ا ل عدد من هذه ا ل ق ب ي ل ة وعدد من هذه ا ل ق ب ي ل ة فكانوا يقولون في تعبيراتهم القتل أ ن ف ا ل القتل يعني إ ذ ا سلم القاتل إ ل ى من له عليه الحق ي س ل م و ن ه وانتهت ا ل ق ض ي ة الله جاء بهذا الذي هو ابلغ من ذلك الكلام من كلام العرب قال ولكم في القصاص ح ي ا ة يا اولي ا ل أ ل ب ا ب ا ل ح ي ا ة م ع ن ا أ ن الرجل الذي يفكر ب أ ن فلانا اعتدى عليه ويريد أ ن يقتله إ ذ ا علم أ ن ه س ي ق ت ل أ ب ق ى على نفسه فبقيه وحيا و أ ب ق ى على الشخص ا ل آ خ ر الذي يفكر في ق ت ل ه ولكم في القصاص ح ي ا ة هذه البلاد بحمد الله تقيم هذه الحدود فالقاتل يقتل والشارب تقطع يده علنا وشارب الخمر يقام عليه الحد لكن ليس م ع ن ا كل شارد ي أ خ ذ و ن ه ويقطعون يده ل أ ن الذين هم ضد ا ل إ س ل ا م و ي د و ن القضاء على ا ل إ س ل ا م يقولون هذه و ح ش ي ة ف إ ذ ا كانت يد ا ل إ ن س ا ن تقطع فمعنى ذلك أ ن نصف المجتمع مشلول ما عنده ل ي د و ا ح د ة وتتعطل ا ل أ ع م ا ل هكذا يقولون هذه البلاد أ ن ا اقول لكم و أ ن ت م تعرفون هذا بحمد الله انا ل ل ه أ تطبق الحدود لكن انظروا هل ت ج د و ل ح د ي د م ق ط و ع ة م ا ف ي ح د ي د م ق ط و ع ة واحد ت س و ل له نفسه يلعب عليه الشيطان فيريد أ ن ي أ خ ذ المال بهذه ا ل ص و ر ة الله عز وجل يسلط عليه ف ي ق ب ض عليه ف ي ذ ه ب ل ل م ح ك م ة ا ل ش ر ع ي ة فتصدر عليها الحكم وتقطع يده علنا كل الذين يشاهدون وما تقطع يعني علنا ن ع ما هو في م ج ت م ع مثل يوم ا ل ج م ع ة ع ا د ة إ ذ ا جاء يوم ا ل ج م ع ة جاءوا بمن يقام عليه الحد في ا ل س ا ح ة و ق ر ئ ا ل أ م ر علنا على الناس وهم يسمعون بعد ا ل ص ل ا ة ويعرفون هذا من قبل ا ل ص ل ا ة أ ن فيه قصاص أ و فيه قطع يد فيحبر الناس فتطرا ي ر الحكم الشرعي وينفذ الحق على صاحبه فالناس يرتدعون هذا تشريع رب العالمين أ م ا تشريع أ ص ح ا ب القوانين ا ل و ض ع ي ة القاتل يسجنون ا ل ز ا ن ي ما يعملون مع شيء ل ك ن هناك تراضي بين الرجل و ا ل م ر أ ة هذا ما في شيء ل أ ن ه هي راضي ة هو راضي خلاص ما في شيء وهذا الذي يبحث عنه الناس ا ل آ ن ودول الكفر ا ل ت ي تريد أ ن تطبقه على المسلمين أ ن يكونوا مثلهم أ ي أ ن ه لا ي ك ت ر القاتل ولا تقطع يد س ا ر ك و إ ن م ا إ ذ ا حدث مثل هذا تسمعون جميعا بحقوق ا ل إ ن س ا ن التي يقولونها المهربون للمخدرات التي تفسد عقول الشباب خ ا ص ة ي ظ ه ر ا ل ف س ا د في ا ل أ ر ض إ ذ ا أ ق ي م عليهم الحد بنص ا ل ق ر آ ن قالوا فين حقوق ا ل إ ن س ا ن والله عز وجل أ خ ب ر عن المفسدين في ا ل أ ر ض ما جزاهم ؤ إ ن م ا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا أ ن يقتلوا او يصلبوا أ و تقطع ايديهم و ر ج ل ه م من خلاف أ و ينفوا من ا ل أ ر ض هل حكم الله؟ هل في أ ع ظ م فساد من هؤلاء الذين ي أ ت و ن ب المخدرات بجميع أ ن و ا ع ه ا ويدخلها على الشباب ويحطمون أ خ ل ا ق ه م ودينهم هل في فساد أ ع ظ م من هذا هذا المفسد وكيف تعرفون يدخلون هذه ا ل أ ش ي ا ء مع الحراس وفي الحدود وفي المطارات وكل شيء ل ج أ و ا إ ل ى أ ش ي ا ء دنيه وهو أ ن هذه الحبوب الصغار تجمع في كيس فيبلعها ويعتمد عنده شيء ولكن الشيطان يسوي لهؤلاء يعملون ا ل أ ش ي ا ء ثم تفتح أ ب و ا ب لهذا العمل أ ي ض ا في ف المطارات في كرسي مثل هذا الشخص المشبوه يجلسون عليه وماذا يحدث يطلع الكيس منه يعني كراسي م ج ه ز ة على أ ج ه ز ة ك ه ر ب ا ئ ي ة تستطيع تطلع هذا الشيء من هذا الرجل من قلبه فشوفوا إلى ه ذ الى ا ح د إ ل هذا الحد يرسلون هذا, هذا العمل من أ ج ل أ ن يفسدوا المسلمين و أ ب ن ا ء المسلمين ف إ ذ ا اقيم الحد على هذا المفسد قامت ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة والجمعيه ا ل م ع ر و ف ة حقوق ا ل إ ن س ا ن اين حقوق ا ل إ ن س ا ن وهؤلاء الذين يدمرون تدمر اخلاقهم سلوكهم أ م و ا ل ه م هذا لمالهم ق ي م ة أ م ا الحقوق لذلك المجرم إ ذ ن نرجع لحديثنا نقول أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ج ز ئ ي ة والرسول موجود بينهم حينما حدث ذلك الخلاف منهم الله عز وجل قدر ما قدر فجاء المشركون فقتلوا ذلك العدد من المسلمين وشجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته ربعي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفلح ق و م عمل ا مثل ذلك العمل الله قال له ليس لكم ا ل أ م ر شيء ا ل أ م ر كله لله عز وجل لما استنكروا أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ة التي تكون عبره لنا يعني ق ض ي ة تلك انتهت في وقتها لكن هذه ع ب ر ة للمسلمين أ و ل م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قلتم أ ن هذا قل هو من عند ي أ ن ف س ك م إ ذ ن نقول يا إ خ و ة ما يصيبنا ا ل آ ن في هذا العالم ا ل إ س ل ا م ي من أ ع د ا ء المسلمين هو من أ ن ف س ن ا والله يقول إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م الله ليس لو عني ا ح ا ج ة الله غني لو عبده الناس جميعا وكانوا على أ ت ق ى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ولو كانوا كلهم على أ ف ج ر قلب رجل واحد ما نقص من ملك الله شيئا و إ ن م ا هي أ ع م ا ل ه م الله عز وجل يوفيها لهم ويحاسبهم عليها فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن عمل خلاف ذلك فليلومن ا الا إ نفسه إ ذ ن إ ذ ا أ ر د ن ا النصر نعود لكتاب ربنا و ل س ن ة نبينا صلى الله عليه وسلم ونعمل بها في أ ن ف س ن ا في مجتمعاتنا في جميع أ ع م ا ل ن ا ولا يكون الحكم إ ل ا لله في كل شيء إ ذ ا رجعنا الله عز وجل ينصرنا ولا نيعس الله عز وجل قد وعد في كتابه ب أ ن يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لكن يحتاج منا عمل و أ و ل ا ل أ ع م ا ل أ ن نصحح قلوبنا أ ن نصحح عقائدنا أ ن نتوجه إ ل ى الله عز و جل وحده لا شريك له لا نعبد غيره ولا نتعلق بغيره فالله هو النافع الضار هذا الحديث الذي سمعتم وهو ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة أ ن ا ل ع ز ة كما قلنا هي ش ج ر ة في ذات نخل كانت صنم لقريش وقال أ ب و سفيان في هذه المعركة في بدر لنا ا ل ع ز ة ولا ع ز ة لكم الله, رسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين أ ل ا تجيبوه قالوا ماذا نقول قال قول الله مولانا ولا مولى لكم و ا ل ك ف ا ر م و ل ا ه الشيطان والمؤمنون الله مولاهم ومن كان الله مولاه فهو ينصره ويعزه ويكرمه ويرفع درجته إ ذ ن نؤمن بالله عز وجل ونعود إ ل ي ه و ن ص ح ه ما هو موجود في مجتمعاتنا من العقائد ا ل ف ا س د ة من ع ب ا د ة غير الله من د ع و ة غير الله من التعلق ب ا ل أ ش ج ا ر التعلق بالمنجمين ب ا ل س ح ر ة الذين أ ف س د و ا عدد من الناس وقد ذكر لي بعض ا ل ا خ و ة قبل ليلتين أ ن كانت أ م ه م ر ي ض ة ماديهم و ج و د و ا ل ذهب إ ل ى م ك ة أ م ه كانت م ر ي ض ة وجلست ف ت ر ة مغمى عليها تقال ب ا ل س ن ة ما تتكلم فجاء واحد وقال ي ع ن ي ع ا ل ي ه ا و ق ر أ كما يدعي ق ر أ عليها ا ل ق ر آ ن ولم تستفد ي شيئا أ خ ي ر ا كتب لهم طلاسم وقال اعملوا هذا واغسلوها واغسلوا مفاصلها وسووا كذا ق ا ل و ل ا استفدنا ش ي ء قلنا اخذكم ش ي ء قال نعم وهو يستفتي هل الباقي الذي اتفق معه عليه يعطي ولا خلاص لا يعطيه ف ه م ن اتفق يعني ا على مبلغ من المال مع ذلك الرجل أ ع ط ا ه النصف و ن ص ف كما يقولون على ا ل ع ا ف ي ة يعني إ ذ ا قام هذا الرجل من مرضه يعطى فهو ي س أ ل ن ي ي ق و لكن احنا اتفقنا على ل هذا و لم تستفد ا ل أ م شيئا من ذلك فهل يعطيه قلنا يا أ خ ي هذا من الدجاجله لو استطعت أ ن تعيد أ و تستعيد المال الذي عنده فاستعيده منه ما تعطي ه شيء وهذا العمل لا يجوز مطلقا وهكذا كثير من الناس يدجلون على عباد الله على الضعفاء والمساكين ي أ خ ذ و ن أ م و ا ل ه م نرجع للحديث هذا ابي واقد الليثي رضي الله عنه حين خرج هو ومن معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قريب عهد بكفر كانوا كفارا ثم أ س ل م و ا ل أ ن غ ز و ة حنين كانت بعد الفتح م ب ا ش ر ة فلما خرجوا و ر ا ء ا ل م ش ر ك ي ن يعملون مثل ذلك العمل أ ي عندهم تلك ا ل ش ج ر ة وينوطون بها ي ج ل س و ن حولها ويعلقون سيوفهم قالوا ي ع ل ن أ ن و ا ط كمالهم ذات أ ن و ا ط ماذا قال الرسول عليه الصلاه و السلام قال الله أ ك ب ر تعجب من هذا الصنع و قال إ ن ه ا السنن او السنن يعني الطرق التي سلكها ا ل أ و ل و ن وهؤلاء الذين جاءوا بعدهم سيسلكونها كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدره بالقدره حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه ذ ما قال الرسول والسلام متحقق قال الله متحقق عليه صلى علامات فسر سبيل ب أ ن ه ا ل ق ر آ ن و ب أ ن ه الرسول و ب أ ن ه ا ل إ س ل ا م نحن ا ل آ ن والسبيل هو الطريق الصراط هو الطريق كما قال, رسول قال الله عز وجل و أ ن ا على صراطي مستقيما ف ا ت ب ع و ا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقد اخبر ا ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان هناك طرق ك ث ي ر ة وذكر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مثالا محسوسا حينما قرا هذه ا ل آ ي ة فقال هذا طريق الله وهذه الطرق ا ل م ل ت و ي ة يعني خط خطا مستقيما طلاب العلم لو رجعوا لمسند ا ل إ م ا م أ ح م د سيجدون الحديث عنده خط مستقيم مثل هذا وخطوط ع ر ض ي ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ع ط ا ه م هذا المثال البياني عمل هذا الخط في ا ل أ ر ض بيده هكذا وعمل الخطوط ا ل ع ر ض ي ة قال هذا سبيل الله وهو كتاب الله وهو ا ل إ س ل ا م طرفه في أ ي د ي ن ا و آ خ ر ه في ا ل ج ن ة من مسك وقبض على هذا الخط هذا الصراط المستقيم وتمسك به أ و ص ل ه إ ل ى ا ل ج ن ة من عدل للسبل ا ل أ خ ر ى وذكر أ ن كل سبيل عليه ش ي ط ا ن يدعو نحن ا ل آ ن في المثل المحسوس الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ا ل آ ن في ا ل م د ي ن ة وسنذهب بعد أ ي ا م إ ل ى م ك ة م ك ة لها خط موجود معبد و منه منهن ع م ن ا ل م د ي ن ة إ ل ى أ ن تدخل م ك ة لكن كلما م ش ي ت مرحله عشرين م ر ح ل ة أ ر ب ع ي ن م ر ح ل ة خمسين وجدت خط يخرج للقرى ا ل أ خ ر ى يعني الخط هذا مستقيم والعلامات عليه م ك ة أ م ا م ك علامات في الطريق م و ج و د ة على ي م ي ن وعلى س ا ر ف ي س ا ل وعلى ر أ س الناس لما يمرون من تحتها مكتوب عليه م ك ة أ م ا م ك لكن هنا م د ي ن ة قلية تسمى الفريش م د ي ن ة هنا تسمى كذا ق لها طرق من اراد أ ن يصل يمسك هذا الطريق لكن لو هريت قليلا ثم عدلت بالخط الثاني هل تصل م ك ة تضيع ما تصل ل أ ن ك أ خ ذ ت السبيل غير السبيل الذي يوصلك ونحن كذلك أ ن تمسكن بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا إ ل ى ا ل ج ن ة و ا ل إ ن س ا ن مطلوبه في هذه الدنيا المسلم أ ن يصل الى ا ل ج ن ة ونحن ا ل آ ن نحج ونعتمر ونذكر الله و ن ق ر أ ا ل ق ر آ ن ونتصدق ونعمل الصالحات ونتجنب السيئات ماذا نريد نريد ا ل ج ن ة إ ذ ن ا ل ج ن ة طريقها واحد ما ف ي طرق ك ث ي ر ة فهذه الطرق ا ل م خ ت ل ف ة التي تعرفونها في بعض البلال ا ل ك ث ي ر ة وطرق يعني ي أ ت و ن بها من عند أ ن ف س ه م ل م يزل بها من سلطان والله عز وجل قد اكمل دينه في يوم عرفه وقال ي و م أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين لم إليه الأمة يترك شيئا تحتاج هذه فيجب دينها ودنياها إياه ي بلغهم إلا ف على المسلم أ ن يتمسك بما جاء في كتاب الله وسنه رسوله ولهذا ق ا ا ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث صحيح قال من يعيش منكم ف س ي ر ا خ ت ل اختلافا ف فسير ا كثيرا ا كثيرا فعليكم بسنه ة و ذ ا أمر عليكم عليكم بسنة و س ن ة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر فان كل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار إ ذ ا الرسول أ خ ب ر أ ن هناك أ ش ي ا ء ستحدث وسيكون خ ل ا ف وسيفترق الناس وهذا هو الواقع إ ذ ن ما العاصم قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ه كتاب الله ب ن أيدينا, أيدينا وفهم س ن بين أيدينا ت ه و السلف الصالح من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين والعلماء فسروا لنا هذه النصوص ا ل م و ج و د ة في كتاب الله وفي س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أ ن ي أ خ ذ بهديهم لان أ ن ل و الخلفاء س ن ة ا ل الراشدين المهديين عضوا عليه ب ا ل ن و ا ج د و إ ي ا ك م م ح د ث ا ت ا ل أ م و ر كل واحد يقول أ ن ا أ س ت د ل بالكتاب و ا ل س ن ة كل واحد ولكن الشان في كون ا ل إ ن س ا ن يعرف كيف يستدل بالكتاب و ا ل س ن ة تستدل ب ا ل ك ت ا ب ا ل س ن ة من النصوص ا ل م و ج و د ة بين يديك وتترك فهم ا ل ص ح ا ب ة الذين فسروا هذه النصوص وهم أ ع ل م بها وهم الذين حضروا التنزيل وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أ ن نتبعه ذكر لكم ا ل ب ا ر ح ة لمن حضر منكم حضر ق ص ة ص ل ا ة الاستسقاء وهذه من ا ل س ن ة التي حث عليها رسوله وسلم صلى الله عليه、وسلم. حينما يجذب الناس و ت ت أ خ ر ا ل أ م ط ا ر السنه ان ي خ ر ج للمصلى و يصلوا و يدعو الله قال ربكم ادعوني استجب لكم عمر بن خ ط ا ب رضي الله عنه لما جاء لك العام الذي سمي عام الرماده و خرج ص ل ي بالناس و بعد أ ن انتهى من ا ل ص ل ا ة قال اللهم كنا نتوسل برسولك أو نستفتي برسولك نستفتي فتسقنا و الان آ ن نتوسى بعمaisama ل الله صلى الله ل قم يا عباس فادع الله. قم يا عباس فادعوا ا فقام العباس ودعى والله وجل ودعى عجز دعاه استجاب نجد الأمطار طيب نجد الناس ا ل آ ن يقول الولي الفلاني نتوسل به رسول الله, صلى الله, عليه وسلم نتوسل به. رسول الله أفضل الخلق ولكن ما هو فهم ا ل ص ح ا ب ة للتوسل فهم ا ل ص ح ا ب ة عمر بن الخطاب ومن معه عمر بن الخطاب وعثمان كان موجودا ل أ ن ه هو ا ل خ ل ي ف ة بعده وكذلك ع ل و بن أ ب ي طالب ماذا كان فهمهم للتوسل هل هو التوسل بالجاه بالذات لا التوسل بدعاء الحي ولهذا قال عمر بن الخطاب اللهم كنا نتوسل برسولك و ا ل آ ن نتوسل بعم رسولك قم يا عباس ادع الله لنا لو أ ن التوسل بالميت بعد وفاته كان اعترض عليه ا ل ص ح ا ب ة وقالوا كيف تتوسل بالعباس وتطلب منه أ ن يدعو ورسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل منه لكن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كانوا يتوسلون به إ ذ ا كان حيا لما دخل الرجل والرسول يخطب وقال يا رسول الله هلكت ا ل أ م و ا ل و ج ا ع ت العيال فدعو الله لنا فرفع ي د ه ودعا فنزلت ا ل أ م ط ا ر في عهد عمر الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي, على على توفي ولكن ترك كتابه وسنته بين ترك كتاب الله وسنته بين أيدينا أيدينا وسنته الله ترك ف ا ل ص ح ا ب ة فهموا ذلك حينما دعوا قالوا للعباسكم فادعوا الله لنا إ ذ ن لا بد أ ن نقيد فهمنا بفهم الصحابه ولا ناتي باشياء من عندنا فتجد كثير من الناس يقول لنا ل ص ا ل ح و ن لما ي ش نتوسل بهم وندعوهم ع يعني م ل ن ولهم جاه عند الله عز وجل السلام هذا ليس بصحيح. لو كان صحيحا لما ليس لو عدل عنه بصحيح أبو بكر صلى الله عليه وما س ل وهو أفضل ل ب ش ر ج م ي علينا ا أ ف ض ا ل ل م خ و ق ج م ي ع إذن الا ان ل بالكتاب ل ت م س س ك ا و ة أ نطبق نرجع ن إلى فهم السلف الصالح ولا فهم أ ت ما جاء في كتاب الله و س ن ة ر س و ل صلى الله عليه وسلم وما دلنا عليه الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة لانه س ب ق ن ل عليكم ب س ن ة و س ن ة الخلفاء الراشدين إ ذ ن كل عمل عمله أ ب و بكر أ و عمر أ و عثمان أ و علي هذا س ن ة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أ ن سنتهم س ن ة ما هم قالوا لانفسهم هو الذي قال عليكم ب س ن ة و س ن ة الخلفاء الراشدين أ ي بطريقتهم ومنهجهم وما يعملونه إ ذ ن أ ب و واقد الليثي حدثنا بهذا الحديث وهو ان الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا منه ان يجعل لهم سدره يعلقون انواطهم بها ينوطون بها ويعلقون اسلحتهم بها فالله عز وجل الله الله قال لقد قلتم بل اقسم يمينا قال والذي بنفسي بيده انكم قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الهه كما لهم الهه والتاله ايش معناه التاله هو تعلق القلب بهذا الشيء يعني تعلق قلبك بقبر برجل صالح قد مات تعلق قلبك ب ش ج ر ة تعلق قلبك بحجر تعلق قلبك ب أ ن هذا الشيء سيفيدك هذا هو معنى ا ل إ ل ه أ ي نتخذه إ ل ه ا بمعنى نعبده ما هي عبادته هل هي ا ل ع ب ا د ة ا ل ص ل ا ة لا ا ل ع ب ا د ة الدعاء فالمشركون الذين كانت لهم تلك ا ل آ ل ه ه الكثيره وقالوا كما قال الله عنهم ما نعبدهم إ ل ا ليقدمون إ ل ى الله ز ل ف ا هل كانوا يركعون لهم يسجدون لهم لا كانوا يدعونهم من دون الله يتوسلون بهم يتقربون بهم ويقولون هؤلاء ش ف ا ع عند و ن ا ل ل يقولون هؤلاء ه ش ف ا ع و ن عند الله إ ذ ن الخلاف بين رسول الله, الله عليه وسلم وبين المشركين ما هو إ ل ا في هذا التوحيد ما هو ه ا ل الله الخالق الرازق المحيي ا ل م م ي د هذا يعترفون به ولئن س أ ل ت ه م من خلقهم ليقولون الله فلما قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا قالوا اجعل الالهه ل آ ة الها ل ل واحدا ه ذ الآلهة الآلهة واحد من ا ل العجيبة أ م و و ر ل هذا ق ا ل أ م ش و و ا ا ص ب ر ي ا عجاب ل ل ى آ ل قالوا ص ر واصبروا و ولا ا الآلهة عليها على هذه تقبلوا دعوته من الرجل إ ذ ن ا ل إ ل ه معناه الشيء الذي تتعلق به تدعوه من دون الله. ترجوه د دون ع و ه الله من ت من دون الله تخاف منه من دون الله هذا هو ا ل ع ب ا د ة الدعاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخ ا ل ع ب ا د ة وقال ربكم ادعوني أ س ت ج ب لكم ثم بين أ ن الذين تدعون من دون الله عباد ن امثالكم هذا الذي تدعوه عبد مثلك سواء كان نبي أ و كان ولي أ و كان حجر أ و كان شجر هذا مثلك الله خلقه كما خلقك إ ذ ن الله عز وجل طلب منا جميعا أ ن نتوجه إ ل ي ه و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ ا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يقصدون إ ذ ن علينا أ ن نتوجه بدعائنا إ ل ى الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إ ذ ا دعان اما الميت لا يجيبك بشيء ولا ينفعك بشيء و إ ن م ا هو قد مات هو في ح ا ج ة إليك أنت يعني في أنت ح اليك ج ة إ أ ن تدعو له ل أ ن أ ع م ا ل ه م قطعت و أ ن ت منزلت على قيد ا ل ح ي ا ة تعمل إ ذ ن يجب علينا أ ن نفهم التوحيد الصحيح نفهم معنى لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله هذه لها نواقض فلو قلت لا إ ل ه إ ل ا الله و ذبحت لغير الله كما س ي أ ت ي ن ا في الباب التالي و دعوت غير الله وتقول نتخذهم ل أ ن لهم جاه عند الله فتتخذهم بهذا المعنى هل هذا يعني معنى لا إ ل ه إ ل ا الله هذا الكلام ينقض لا إ ل ه إ ل ا الله المشركون لما قال لهم رسول قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله عرفوا أ ن من قال لا إ ل ه إ ل ا الله لا يمكن أ ن يذهب الى اللات و ا ل ع ز ة هذه اللات التي سمعنا ا ل ذكر ي ذ الله عز وجل في كتابه واللات حجر ة كان أ و ل ئ ك يذهبون إ ل ي ه ا و ي ت ج ر ب و ن إ ل ي ه ا ل أ ن ذ ا ك الرجل الذي كان يلت السويق كان يلت السويق عليها وذات ن خ ل ن خ ل ه هذه يعني صنم يعني في الوادي ف و ا د ي ذات ن ق ل ة بين م ك ة والطائف كان قريش يعبدونها لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله تفلحوا قالوا اجعل الهه إ ل ه واحدا ل أ ن اللات إ ل ه والعزه اله و م ن ا ت إ ل ه ثم الرسول دخل م ك ة وعلى الكعبه ة ثلاثمائه وستين صنما ك ل ه معلقة عليها غير الأسلام الخاصة في بيوتهم عليها الخاصة غير في هل ذ ه ك ه ا يعبدون ه من دون الله هل ه ا آلهة يتقربون بها الى الله, الله, الله؟, الله ل إله اذن يقربون هذا التقرب كله لا ينفعهم ل أ ن هذه آ ل ه ة م ص ن ع ه هم أ ح د ث و ه ا من عند انفسهم وتعلقوا بها من عند انفسهم اذن ما الفرق بين من يتوسل بالجيلاني بالبدوي بالحسين ب أ ي واحد من ا ل أ و ل ي ا ء يذهب اليه ويذبح له ويدعوه من دون الله وما كان يعمله المشركون لا فرق ب ي ن هذا وهذا إ ل ا أ ن المشركين يعرفون ذلك و أ ن ه م لو تركوا تلك فعرفوا أ ن هذا هو التوحيد أما ل أ ن ه م يجعله و إ ل ه واحد و هؤلاء ما يعرفون أ ن ت لو جيت و ا ل إ ن س ا ن ي ذ بحر ل غ ي اللى عامل و ا ف ت ا م ث ل ا ل إ م ا م الذي سمعنا قبل أ ي ا م أنه أ ف ت ت ل ك ا ل م ر أ ة أن ت ع م ل دبي ح ة ل ل ج ي ل ا ن ي ع ن ي لو جيت إ ل ى ه و م ي ذ بحر ل غ ي ه و ق ل ت ل ه ي ا أخي ق ل ل ا إ لا ه إ ل اله ل يقول ل الا إ ه إ ل الله سبعين م ر ة ما ه يمر ة واحد ة يقول لا إله إ ل اله ا ل أ ن الا الله. أنا أقول لا إله إ الله طيب ي افسدت أخي أنت أ لا اله الا الله بهذا العمل هو ما يفهم هذا يقول لا هذا توسل بالصالحين طيب المشركون لما قال لهم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل لما اجتمع أ ب و جهل ومن معه وقال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر ي د منكم ك ل م ة و ا ح د ة تدين لكم بها العرب يخضعون كل الناس لكم قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله م قولوا ق ك ل م ة و ا ح د ة فقال أ ب و جهل نعطيك ع د د من ا ل ك ل م ة ليس ك ل م ة و ا ح د ة يعني ما دام ك ل م ة و ا ح د ة نعطيك وتدين لنا هذه ا ل أ م ة كلها العرب يخضعون لنا ويسير الملك و ا ل س ل ط ة لنا نعطيك أ ك ث ر من ك ل م ة قال لهم قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله قالوا أ ج ع ل الالهه اله واحده ا ما رغوا و ي ع ط ا هذه ل ك ل ل م ة أ ن ه م يعرفون إ ذ ا قالوا لا إ ل ه إ ل ا الله ما يمكن أ ن يذهب الى ا ل ع ز ة ولا إ ل ى اللات ولا إ ل ى مناد ولا يصنم الى ص ن م إلى أ ص ن ا م ما يمكن أ ن يذبح له ما يمكن أ ن يتحاكم ع ل ي ه أ م ا المشركون في آ خ ر الزمن لا لغير الله، يدعو غير الله يستغفر لغير الله قل لا إ ل ه إ ل ا الله ق لا ل إ ل ه إ ل ا الله طيب هذا ما ينفع ل أ ن ك جعلت مع الله آ ل ه ه والله إ ل ه واحد ما يجي تجعل معه آلهة لأن هذه كلها آلهة ما هذه هذه دمت تتعلق بها وتدعوها من دون الله وترجوها وتخاف منها ل أ ن ه م يخوفوك ولاسيما الذين هم سدنه على تلك القبور على تلك القباب س د ن الذين يتلقون النذور من الناس و ي أ خ ذ و ن ه ا يهولون على المساكين الذين ي أ ت و ن كل عام ي ق و ل و ا صار كذا وكذا وصار كذا وكذا وصار كذا وكذا بمعنى أ ن ك لو خالفت سينزل بك ما ينزل يخوفونهم من أ ج ل أ ن يدفع ن ه م هذه ا ل إ ت ا و ا ت فيجب على المسلم أ ن يتنبه ويصلح أ ن عقيدته أ و ل وقبل كل شيء ل أ ن ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة لها شرطان في قبولها عند الله عز وجل كما قال الله عز وجل ك م ا كان ي ر ج و لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا بين العلماء على أ ن العمل الخالص أ ن يكون لله عز وجل أ ل ا لله الدين الخالص أ ن ا حج هذا الحج لله كما قال الله عز وجل و أ ت م ا ل ح ج و ا ل ع م ر ة لله فلو ر أ ي ت و أ ر د ت من الناس أ ن يمدحوني ويقول يا ح ج فلان يا ح ج فلان و أ ق ص د هذا فقط فهذا خلل دخل علي في هذا هذه ا ل ع ب ا د ة والله يقول الحج لله ما هو لله ولفلان ولفلان الحج لله كذلك ا ل م ت ا ب ع ة ا ل م ت ا ب ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن العمل أ س ا س قبوله عند الله عز وجل أ ن يكون لله وحده لا شريك له في ذلك ا ل أ م ر الثاني أ ن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد عمله مردود عليه إ ذ ن العبادات بجميع أ ن و ا ع ه ا بينها الله في كتابه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فكل إ ن س ا ن أ ر ا د أ ن يتعبد لله فلا بد أ ن يتعبد لله بما جاء به ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عرفنا هذا الحديث كما قال رسول الرسول ص ل ان أ و ل ئ ك لما قالوا هذا القول قال إ ن ه ا السنن يعني الطرق التي قالها من سبقكم و أ خ ب ر على انهم أ ي هذه ا ل أ م ة ستتبع تلك الطرق وبين رسول الرسول ص ل ان تلك الطرق كلها تهدي إ ل ى الضلال يعني هذه الطرق وهذه السبل ا ل م ت ف ر ق ة تؤدي بصاحبها إ ل ى الضلال ما هو الطريق الوحيد الذي ينجي المسلم هو أ ن يتمسك بكتاب ربه و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي ينجيه وهذا هو الطريق الصحيح هذا هو السبيل السليم الطريق المستقيم فعلى كل مسلم أ ن يتبع ذلك وهو بحمد الله واضح وموجود بين أ ي د ي ن ا في كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم